أولما أصابتكم مصيبة قل أصبتم مثليها قلتم أنا هذا أولما أصابتكم مصيبة قل أصبتم قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير